والله الحمد لله الآن تعدت يعني 2 مليون و نستفيد حقيقة منكم أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء أقول الصادقا نستفيد يا جماعة من اقتراحاتكم مما تكتبون مما ترسلون من الملاحظاتكم البرنامج في الحقيقة لكم يعني نحن نبثه لنتواصى معكم و منكم و تستفيدون مننا إن شاء الله فتواصلكم معنا عبر الفيسبوك بلا شك إن شاء الله تعالى أنه نافع لنا و لكم الله كذلك في تويتر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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير نعم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة نعم إنه يخلق ما يشاء إنها مراحل الحياة يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة لكل مرحلة حق على الآخرين فما حقوق المسنين وكيف نعتني بهم وما حقوقهم علينا وما آلامهم وآمالهم كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك مع المسنين نعم أيها الأحبة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة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 يعني الدراسات اليوم تقول إن الشيخوخة لا تزال تتقدم في العالم يعني مثلا عام 1950 كان عدد الذين وصلوا إلى سن الشيخوخة 250 مليون في عام 1975 بعدها 25 سنة وصلوا إلى 350 مليون في عام 1995 بعدها بـ 20 سنة وصلوا إلى 590 مليون هذا في العالم في عام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 الزواج عندهم يكون في سن متقدم وأيضا في كثير من الأحيان هم لا يريدون الأولاد يعني أنت الآن لما يأتيك مثلا خمسة أولاد عشرة أولاد أحيانا خمستعاش أحيانا أولادك يتعبونك والمال الذي تجمع يذهب فيهم وربما أنت لا تستمتع بالحياة وهم يستمتعون لكنك تتقرب إلى الله تعالى بالعناية بهم فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير ما ينفقه هو الذي ينفقه على على أولاده فأنا أتصور أنهم هم سيكثروا مع الزمن سيكثروا عندهم الشيوخ ويقل الذين هم مرحلة الشباب لأنهم أصلا لا يأتون بأجيال الأجيال تكبر وليس هناك أجيال يعني تخلفوا من بعدها أيضا في الغرب طبعا حسب الدراسات عندهم طبعا الشيخوخة تختلف من بلد إلى بلد صحيح أن الأعمار بيد الله لكن الشيخوخة بحسب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 <تصفيق> وتحيه والله ل يعني رجالنا في الاردن هم يعني حسب الدراسات التي قراتها انهم المتوسط عندهم 77 سنه تليهم الكويت 76 تليهم بعد ذلك ليبيا 75 الى غيرهم ويبدو لي حقيقه يعني ما شاء الله ترى الاردنيين اهل شغل ويعني والذي الانسان اللي يشتغل حقيقه يعني مثل ما يقولون يحرق سعرات حرارية وكذا تجد سبحان الله أنه لا يعني يتراكم عليه ما يضره بعد ذلك لذلك الدعاء والسكون الدائم مجلبة للأمراض أما الإنسان الذي يعمل ويشتغل فلا ليس هذا موضوعنا إن شاء الله عندنا حلقة عن ضعب بصمتك في الصحة يعني لكننا نتكلم عن أن الشيخوخة تختلف من بلد إلى بلد تختلف في تقديرها لكننا مطالبون دائما أن ننظر إلى الشيخوخة بالنظرة الشرعية بمعنى ما هو الواجب علي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 حتى رعاة الغنم يبعدون لين ما يجوز الاختلاط بيننا وبينهم أنا أبتعت حتى الرجال يخلصون بعدين آتي لأجل أن أسقي الغنم قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة ثم قالت إيش وأبونا شيخ كبير فلما رأى موسى ظروفهما وأن أباهما شيخ كبير يعني هذه أسرة تستحق من يقف معها الأب لو كان بقوته لا استطاع يخرج ويرعى الغلم بدل بناته قول البنت تعتني بالبيت لكن كون الأب شيء كبير في البيت هذا لحق يا أخي أني أقف معه في الحياة وأساعده على على ظروفها يقول الله تعالى لما قالت المرأتان وأبونا شيخ كبير قال الله فسقى ثم ما جاء وقال لهما أعطياني أجرة أو اسقياني من اللبن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 ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالى من ورائي وكانت امرااتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من اليعقوب واجعله ربي رضيا زكريا عليه السلام رجل كبر في السن وهو يشتاق إلى أن يكون عنده ولد منذ وكان شابا يتمنى ان زوجته وهو عمره في العشرين والخمسة وعشرين والثلاثين خمسة وثلاثين أربعين خمسين يتمنى أنها تحمل لكن ما رزقه الله فلما اشتعل رأسه شيبة شعر فعلا أني لأنا الآن شايب كبير أحتاج إلى ولد أتكأ عليه يتحدث معي يقرب إلي وضوئي يطرق طارق الباب يخرج الولد يتكلم بإسمي يعني أحس أن عندي ولد فوصف الله تعالى حاله وشدة يعني شوقه وبين الله سبحانه وتعالى في الوصف الأشياء المؤثرة يعني ما قال الله تعالى مثلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثم وصف الله تعالى البيت الذي هو يسكن فيه أو الفراش الذي يقعد عليه او أولم يذكر الله تعالى أيضا تفاصيل سوى التفاصيل التي يعلم ربنا جل وعلا أنها مؤثرة فقال سبحانه وتعالى عن رأسه وصف رأسه دليل أن الشيخ كبير اشتعل الرأس شيبا والعظم وهن بحيث أن حتى المشي ربما لا تتحمل عظامه أن تحمله هذا كله يا جماعة وصف يعني لشيوخ لمسنين ذكرهم الله تعالى في القرآن بل حتى لما ذكر الله عز وجل الأبوين قال سبحانه وتعالى وَقَضَى ربك أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ يَحْسَانَ ثم قال إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكبر ما قال مثلا الفقر ولا مثلا المرض لا قال الكبر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 فقال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر ما قال يبلغن المرض أو يبلغن الفقر ولا يبلغن الجهل الكبر أحدهما أو كلاهما ها يا ربي كيف أتعامل معهما لا لازم تراعي نفسيته لازم ما تشعرهم بنوع من الإهانة لا تشعرهم أنهم غير مهمين في الحياة أشعرهم دائما انك يا أبي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 يعني ربما يغفل عنها بعض ناسكم مؤثره دعني اذكر لكم هذا واستمع اليكم انتم ايضا بعد هذا الفاصل القصير باذن الله بينهم كن مثلهم ضع بصمتك يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي طبعا اكرام الشاب للشيخ يكون بامور في طريقه السلام يعني الاحتفاء به جاء تقوم لما تسلم عليه يعني أنا لما يسلم عليه شاب منكم وأنا جالس عاتي لكن لما يأتي شيخ له مقامه أو شايب هذا تقوم وتسلم عليه وتقبل رأسه في أثناء الكنام لا تقاطعه حتى لو قاطعك هو تسكت أنت حتى ينتهي لا يمكن أن تتكلم بعدين هو يقاطعك تقول لحظة انتظر لحد ما أخلص لا هذا رجل شايب لابد أنك تتحمل حتى في خطابك معه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 يعني أتعامل لأنه شايب يحتاج ملعقة يذهب بنفسه أقوم أنا وأحضرها له والله يا جماعة لما أردت أني أذهب يعني جلست عند أسبوعين أو ثلاثة وأنا أدفع فلوس طبعا للسكن يعني ولاجل فقط أتقن اللغة في الكلام معه فلما أردت أني أذهب بكى وضمني وقال ليش أنت استعجلت يعني بأسبوعين أو ثلاثة قليل ثم معي حقيبة ثقيلة الملابس وضع يده ليحملها فما استطاعه قلت لا أنا بشي قال لا ما يحملها إلا أنا يبدأ يجرها يا أخي من شدة تعلقه والكرام. شوف كيف الأخلاق الإسلامية تستطيع أنك تسحر بها الآخر طبعا الحديث يقول ما أكرم شاب شيخا لسنه يعني انا أحترمك ليس لأنك مثلا عندك فلوس أو أحترمك ليس لأني ناوي يتزوج مثلا بنتك أو احترمك ليس لأنك مثلا ناوي تبيع سيارتك وبالتالي أنا وريد أخذها منك بثمن بخص دراهم معدودة لا أنا احترمك لأجل كبر سنك لك حق أن تعطى التعامل الشرعي الذي يعني او أوجبه الله تعالى علينا ويقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلاله يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا يرحم صغيرنا في التعامل معه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 او واحد مات وعمره ثمانون سنة لكن صاحب الثمانين اشتغل بأعمال صالحة فإن صاحب الثمانين أفضل لأن فرصة العمل الصالح عنده صارت أطول أسأل الله ينفعنا وإياكم أنا ودي أني أسمع منكم سليمان بسم الله والصلاة والسلام وأنا أرسل الله سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين <تصفيق> طبعا لا كان يدخلوا بيت في بيوتنا من شخص مشاهب أو إنسان عجوز أو كده <تصفيق> فلابد أن الواحد يتحمل هذول الأشخاص بغض النظر عن بعض التصرفات التي تصدر منهم او كلامهم ليسوا منهم من هذول الأشخاص عاشوا قبلنا بسنوات مروا بتجارب حياتهم ومروا بمواقف أثرت على شخصياتهم أثرت على التصرفات التي ردتها الفعل التي تواجه فيها معنا أحسنت فقد واحد يستغرب تعامل معي بطريقة لقيت جاوب معك بردة فعل تستغربها انت وممكن قد يكون حصل موقف في حياته سابق مشابن هذا الموقف فرد بردة فعل مختلفة فجاءت عليه وجاءت على رصف فهو قد يكون بدفاعية لدافع نفسه يكون بردة فعل مختلفة الواحد ما يستغل من هذا الشيء يتحملهم يصبر عليهم على تصوفاتهم وعلى أعمالهم اللي يساووها قد تكون غيبة خاصة في مجتمعنا يعني هم من عصر آخر وفعشين في, في مجتمعنا قد تكون بردة صوفات غيبة فرح لتحملهم ويتقبلهم, ويتقبلهم منهم زي متفضلت الشيخ ويكلمهم يصبر عليهم على كلامهم اللي يقولوا يعني فانه من جد الواحد اذا ما اكرم الشاي بكل مين كبار السن الصغار هم صدق. اللي هم عليهم واجب على الاشخاص الاكبر منهم لكن الشيب هم اللي الواحد لابد انه يعطيهم بعض العنايه وبعض الاهتمام خصوصا انه ما حي الواحد عارف انه الشخص الكبير في السن ما حيطول في الحياه يعني هي كم سنه وحيموت يقينا ومحلات الاعمار في, في الحياه صح انه الشخص الصغير في عمر 20 و30 ممكن يموت في اي لحظه لكن الاكثر يقينا انه حيتوفى هو الشخص الكبير الواحد يكبره في سنوات معدوده سنتين ثلاثه 10 سنوات يقين لما يموت هذا الشخص لا يندم أنه فرط في حق هذا الشخص لكن شخص الصغير لو مات عد عمره يخلص وإن كان شاب يعني فلاحظة يتحمل الأشخاص الكبار في السنة وعما ويصبر <تصفيق> عليهم نوع أما حتى <تصفيق> ي... ذكرت أن إسليمان لما قلتهم عاشوا في جيل آخر هذا واحد من الشباب مع أهل آيفون ومشغلة تويتر والفيسبوك ومدري إيش فيذهب في إلى أمة يزورها كل مغرب متزوج وأم ساكنة الوحدة وهو الوحد يقولوا أنا عند أمي أسولوا مع إي أمي واش خبارك واش خبار أختي فلانا إي لا بالله يقول الله عجيب قالت لك قاعد يسلك الكلام أحيانا أم تكلمها مثلا عن المطبخ خربان عندها فيقول إي لا طيب متى ولا لا لا واضح أنه ليس معها يقول في يوم الأيام قالت أمي وش هالجهاز اللي معك قلت يوم هذا تويتر وما تويتر آيفون قالت ورني أشوفه يقول والله يا شيخ اخذت الجوال والتفتت على الجدار وطاخ الا ثلاث اربع قطع قلت <تصفيق> يمه هذا بثلاث الاف ريال قالت انت يا ولدي جاي تزورني ولا تخلص اشغالك عندي انا ابغى اشوف عينك ابغى تكلم معي اشم نفسك اشعر ب لك اما جايني وجالس على الجهاز وصراحة كلنا ذلك الرجل الله يتوب علينا يعني لدرجة أحيانا أنا أصير مثلا عند الوالدة والوالدة ويرن الجوال وأخاف لأن إذا, رن إذا رديت هاوشتني أنت بقى تسكت جوالك أنت لا بد أن يراعه حقيقة يعني هذا, هذا السن مثل ما تفضلت هذا الجيل لا بد أن يشعب بقيمته يعني بقيمته بما فهمه هو ليس بمفاهيمنا نحن أو نجيب له زي هذا الجهاز ممكن أو نجيب, نجيب لأمك آيفون نجيب الشغل لأمك هذا الأجهز يصيب <تصفيق> و سولها صفحة و <تصفيق> سولها كاميرا تويت و لها كامة معا تفضل <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمشتدين سيدنا محمد والآله و صحبه يا جمعين ماللعبس. أول حاجة حابة على موضوع بالنسبة لأنكم فتحتوه موضوع أنه الشخص الكبير يعاني أنه اولاد الدار مشغولين بالتقنيه وما هو جديد وما هو مفيد باذن الله لهم في موضوع انه ممكن نخليهم متفاعلين معانا في المجتمع نخليهم متفاعلين معانا في الاشياء اللي احنا بنسويها اول حاجه لانهم هذه فتره عمريه بيمروها واحنا حنمر فيها كمان فاحنا نبغى عيالنا لما يكبروا يراعونا ويعملوا زي ما احنا نبغى نسويهم فلازم احنا اول شيء نراعيهم عشان يراعونا اول حاجه حاب اتكلم انه ايش المواصفات اللي ممكن الشخص يتعامل بيها مع كبير السن او احتياجات الشخص الكبير في السن ايش ممكن يحتاج اول حاجه كبير السن بحاجة اول حاجه للاحترام تحسسه انه انت بتحترمه تيجي تسمعه تحسسه انه انت موجود انسان بروح مو بس بجسد هذا شيء مهم كمان من الأشياء المهمه انه كبر السن أو الشيخوخة هذه مرحلة عمرية وليست فترة مرضية أو مرحلة مرضية جميل لأنه في أحيان الناس خلاص أبي كبر يا شيخ يعتبر زي المريض اللي خلاص لا إنه يوقع. جالس فزي ما قلت إنه يقول دي لعب فإنه رجال كبير وخلاص نسينا في أشياء برضو مهمة, مهمة إنه كثير من كبار السن يتحرج ويطلبوا من أولادهم إنه انا أبغى منك ابني سويلي حاجة رجاء سويلي تعز عليه نفسه خاصة لما يكون من الناس اللي كانوا مثلا مسؤولين او كانوا قاعدين في المجتمع تعز عليهم أنه أطلب منك شيء يا ابني فلازم أنه الشخص يحس بأشيء هذا وفي برضه من الأشياء يعني قصتك ولدي معا أن يتوقع الابن كل مرة أبي ماذا يحتاج أو مثلا طبعاً. كبير في السن جار لكم دائما يذهب للمسجد فرضا بعربية قديمة أو بعصى من كسرة من النص وملزقها بلزق وكذا فأنت لا تنتظر حتى يقول لك يا ولدي اشتري لي عصى بدالها أو احضر لي مثلا نوع ثاني من العكازات هذا الثلاثي أو كذا لا الأصل أنت أن ماذا تتوقع أن يريد وتفعله قبل أن يطلبه لأنه أحيانا قد يخجع خبئ لنا بقية النقاط لأننا اسمع أحمد الله تكلم بسم الله والصلاة والسلام الله على رسول الله وعلى رسول الله وعلى الله وعلى الله وصحبه حقيقة أنا أحب إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى ربما من المناسب في هذه الأيام أن نشير إلى جمال الإسلام وكمال شريعته وتمام رحمته فهو لم يغفل ولم يهمل أي من فئات المجتمع حتى كبار السن فسبحان الله بل إنه يعني أولاهم مزيد من الرعاية والعناية أحسنت أحسنت أحسنت وذلك يتضح من الآية التي ذكرتها أن الله سبحانه وتعالى قد وصّى الإنسان بوالديه ثم خص مرحلة الكبر بمزيد من الرعاية والعناية بل أن الرسول صلى, صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام الشيبة الله الشيبة المسلح فلا توجد شريعة أولاة كبار السن مثل ما أولاها الإسلام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 ما يقدر يعمل بالكمبيوتر يريد مثلا يذهب المستشفى وكل مرة المستشفى يعطيه علاج يعمل لعمليات إلى آخره هذا ليس يبقى حي أصبح عبء مثل ما تفضلت وبالتالي يقتل فسبحان الله شوف الفرق مثل ما ذكرت أحمد بين النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول إن من اجلال الله اكرام ذي الشايبة أنا يا ربي من إجلالي لك وتعظيمي لك أني أحترم هذا الشايب وبين جمعية تقول لها بل يقتل قتلا رحيما تعطيه إبرة كذا بنج بعدين تعطيه إبرة ثانية قاتله وعلى طول الله على المقبرة طبعا بالمناسبة بباب العدل الجمعية يعني لم تقر وحاربتها كثير من الجمعيات يعني أيضاً حتى ما يعني إذا قلتم فعدلوا حاربتها كثير من الجمعيات وهي لم تقر إلى الآن وقر في بعض الدول نظام القتل بدافع الرحمة لمن طلب من المرضى اللي يطلب أما أن يؤتى إلى أي مريض ويقتر بدافع الرحمة هذا لم يقر رسميا وأسأل الله تعالى يعني أن يعيننا يعين حقيقة على يعني نشر شرعية الإسلامية <تصفيق> طبعا المسنون أقيمت لهم في عدد من الدول دور لا أريد أن أسميها دور للعجزة بل هي دور للمسنين هذه فيها عدد من النشاطات فيها عدد من يعني الأمور التي يعني يعملونها لهم تعالي والأحبه الكرام خلال هالخمس دقائق ندخل وإياكم في زيارة إلى دار المسنين حساك بخير كيف صحتك حساك طيب أشكرك <تصفيق> الله يحفظك ويبارك فيه إن شاء الله السلام عليكم أنت كم صار لك محمد هنا أنا أصلي هون 14 سنة وبلشت من 15 ماشا لما جيت كم عمرك كان والله هلأ إلى آن 77 لما جيت تقريبا 62 نعم جيت إلى شو يعني فين أولادك فين, فين اهلك فين والله يا جزد. أخي انا كان عندي تلت أولاد هي. واحد منهم استشهد في العراق هي. في حرب العراق على زمن إيران والثاني توفقه بالأربع شهور الثالث موجود عنده خمس أولاد وزوجته بتعرف مصري جاردار وكذا فحبيت أني أتقل جيت لهون وزوجتك المهم أنهم ما دائما حولي دائما يحكوا معي الحمد لله بخير من الله زوجتك موجودة؟ ولا؟ لا والله متوفية كيف علاقتك؟ من متى ما شفتها؟ والله دائما بيجوني دائما بيحكي معهم عالتالي فهم بيجوني ما بقصر يعني سواء لولاد وولاد وولادنا كلهم مم. بيجون الحمد لله الحمد لله لكن الآن راحتك يا عم راحتك وانت عند ابنك وبين الأولاد نعم. وهذا طالع وهذا داخل وهذا تروح تصلي مع الجمعة أنا وهذا... أجري مبتولة أي. من السكر ففبلت المكان هذا هو أفضل مكان إلي والحمد لله مو مقضوع عن أولادي مم. يعني ابني لما بطلع لشغله أخلي زوجة ابني تفوتنا حمام ترضاه علي شويخ بعدها العمر, العمر سبعة مش مزحة يعني هي. فهون عمار رعاية دخلونا الحمام بحمدونا أكلنا موجود برن الجيروس بجونيور تاب ما بتاخروا يعني بشكل بشكل خدمة مو فندقيه احسن من الفندق اذا بتطلب كاشيت التعديل يعني اول ما نتباعش فيه الحمد وهذه نعمه من الله يا مرحبا فيك يا مرحبا الله يحفظك اه <تصفيق> لا شك أيها الأحبة أن جلوس الإبن عند أبيه حتى يسمع نفسه كما قال محمد بن سرير رحمه الله تعالى حب إلى الله تعالى من شم الغبار في سبيل الله لكن ظروف الناس تختلف عموما وأيضا أحيانا بعض الآباء هو نفسه لا يرضى أن يبقى عند ولده فلان أو فلان ظروف الناس تختلف يعني أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير النبي صلواته ربه وسلامه عليه أتي إليه يوما بشكله قدح فيه لبن وكان صلى الله عليه وسلم عن يمينه غلام يعني الغلام قالوا ما بين التاسع إلى الخامسة عشر طيب غلام صغير يعني وعن يساره أشياخ من قريش شيبان فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من القدح لا بد أن يعطيه من بجانبه جرت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يعطي من على يمينه فلما نظر فإذا الذي عن يمينه غلام صغير واذا الذين عن يساره اشياخ وكبار ناس شيبان ابدا بالغلام قبلهم فقال صلى الله عليه وسلم للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء شوف الادب يا اخي ايضا تسمح لي يعني هم لهم حق هؤلاء كبار في السن وشياب لهم حق اتاذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام يا رسول الله والله ما كنت لاؤثر بنصيبي الموضع اللي أنت شربت منه انا أريد أشرب منك قبل غيري بركتك يا رسول الله والله ما أقع مدام أنه بعدك أنت ليس حرصا على اللبن حرصا على أن أكون اللي أشرب بعدك والله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله النبي صلى الله عليه وسلم أعجب النبي عليه الصلاة والسلام به فتله في يده أعطاه في يده ليشرب لكن انظر إلى إكرامه عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء الأشياخ أراد أن يعطيهم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 المعرض الجديد اللي طالع في الأصل حاليا إنه واحد قد ما يكون ما يعرف أنه يشوف المسن قدامه يعني يصابوا بعض الأمامات بعض التصرفات الغيبة النسيان الهديان ال... بعض ما يسمى بالسفة أو شيفة التصرفات تصبح غيبة نوعا ما ما يعرف التصرف مع اللي حولينه ينسى الأشياء طيب سليمان قطعت عليك معنا بس تنتظر الأخت من زمانه مبراهيم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ بارك الله فيكم مبراهيم الله يخليك لنا ولا يح الله يحفظك يا أختي بارك الله فيك أزيك عنك الخير آمين وإياكم الله عندي والله مداخلتين يا شيخنا الفاضل بما أني أنا أم م. وعندي الوالدة وكمان يعني, يعني عندي أولاد واختلق بالمجتمع المداخلة الأولى أن الوالدة كبيرة في السن وهي في بلدة وأنا في بلدة أروح يعني تعني طبعا من الزهايمر طول الوقت عيدة الكلام وطول الوقت يعني آه. آه ما تعرفش تسوي بعض وحن تعصبها وحن مبسوطة ففي المقابل أنا يعني الحمد لله بروح يدور تحفيظ القرآن من خمس سنين لاحظ أن السيدات اللي في عمر أمي وممكن أكثر ما يعانوا من وطبعا زي ما الأمراض, الأمراض تختلف لكن أنت ما تستطيعين أن أمك تسكن عندك لا والله ما يعني هي ما ترضى يعني دحنة يعني هي أخواني عندها وكل شيء يعني ما أقول لك إحنا ما شاء الله عشرة عموما أنت أختي أبذري ما تستطيعين في برها والإحسان إليها ولا يكلف الله نفس الله وسعى بس وبذل الله أنك يعني, يعني مداخلة رسيطة الله يرضى عليك يريتك تسمعني أي تفضل ليش يعني انا لاحظت أن السيدات في تحفيظ القرآن مبسوطين وحفظوا وقولهم نظيفة وما شاء الله عليهم يعني, يعني تجي الوحدة في التسعينات أم إبراهيم الناس تختلف ظروفهم تختلف قدراتهم تختلف صحتهم فطبيعي ممكن واحد يصاب بمرض عمره في الخمسين إلى الأربعين أو ممكن واحد يعيش إلى المئة فهذه يعني الناس يختلفون لا تقولي والله ليش هذه سليمة وأم مريضة الله سبحانه وتعالى يوزع يعني نعمته كيف يشاء جل وعلا اختي عائشة تفضلي طيب سليمان تفضل كنت تتكلم عن الزهايمر التعليق على الاتصال بس انه هي الاخت تقول انه امي مريضه الناس الحريم اللي معها في التحفيظ سليمان هذا شوف انه نعمه قد تكون للبنت انه تكون في مجال اكبر انه تبر فيها والدتها وتتواصل معاها مرض الزهايمر زين نتكلم عنه انه في نسيان قد يكون فيه نيونس الشخص ويعيد الكلام ويتكلم يكون في عصبيه تجاه الشخص اللي قدامه وينسى كل شيء قد ينسى حتى اسمه كان الشخص اللي والد او والد او اي هذا شيء الله ما ينسى. الله الواحد الله. بيتعامل معها سواء بر والدين او صله معروفه او شيء أو صله توحم أو شيء فمع اي مسن قد يكون هذا الشخص ما يعرف هذا الشيء لكن الله سبحانه وتعالى عارف وبيجر الشخص هذا على العمل الصالح اللي بيسويه فالواحد اذا كان عنده اي مسن سواء والد او والد او اي مسن يعرفه ما يهمل يقول هذه بس اعرضت شيخوخه ويتعرض لها الشخص اللي امامي او عشان هو كبير في السن اسيبه ويعتني فيه في مرض سكر ضغط كلستام وامراض زي كده وينسى الامراض اللي المخ زي مرض الزهايمر يعني أنا في سعودية هنا جمعية السعودية اللي معايت مرض الزهايمر وقد وحد ما يعرف أنه وما يسمع عنه, ما ما عنه. هذا المرض المتعلقة بالمخ قد يكون شخص سليم ما عنده أي مرض عضوي لكن في مرض مثلا في المخ عنده كزهايمر أو أي مرض تجلطات في المخ يؤدي له ضمور في المخ أو شيء من هذا القبيل وينسى الشخص الذي قدامه أو ما يعرفته متصرفاته متصرفاته غيبة قد لأخبر. يكون شخص سليم لكن في حكم مجموعة <تصفيق> السفيه فاذا نهتم زي ما نهتم بالامراض العضويه نهتم بالامراض العقليه اللي قد تصيب عقل, تصيب عقل المسنين ونسعى في علاجها وتداركها حتى ما تدهور اكثر واكثر يعني مسن في حياتي انا اعرف شخص اهتمنا ببعض الامراض العضويه اللي فيه ونسينا الامراض اللي قد تكون عقليه و.. والان تدهورت صحته للاسف فديكون ما عنده شيء عضوي لكن تصير مشكله عنده في المخ فتتاثر على كل اعضاء الجسم الواحد لا بده يهتم بهذه الناحيه ويتعاون مع مثلا الجمعيه السعوديه لعنايه مرضى الزهايمر او اي جمعيه مقابل في الدول الثانيه نهتم المسنين من هذه الناحية يعني. أحسنت هو مشكلة المسنين يا جماعة يعني عنده تغيرات جسمية أحيانا بعض يعني النقص الوظيفي ضعف الذاكرة ضعف البصر ضعف القدرة على المشي طبيعي نقص وظيفي يا أخي إن واحد صار له يستعمل جسمه سنوات طويلة والعين تستعمل والأذن تستعمل والذاكرة تستعمل خلاص تعبت هي شيء جعل الله تعالى لكل شيء قدرا فيه نقص وظيفي تغيرات جسمية في أحيانا تغيرات اجتماعية يشعر بالوحدة يشعر بأنه انسان غير مهم يعني خلاص أولادي استغنوا عني بناتي تزوجوا صار عندها زوج آآ آآ الأم تشعر أن أولادي تزوجوا وزوج تتخدمه خلاص لا يحتاج إلي في السابق كان يعني يستشيرني يسمع كلامي الآن خلاص لا يرتفت إلي هذه بلا شك إنها مؤثرة نحن نحاول أن نقللها قدر المستطاع يعني حتى لو أنت بتسافر أنت متزوج وعندك عشرة أطفال وبتسافر تذهب مثلا المكة تعتمر ما في مانع تأتي تقول يم أنا بذهب المكة يم تعالي معنا لا والله يا أولدي أنا ما أقدر طيب توصيني بشيء أعطها خبرا يا أخي ليس بعد يومين يقول والله فلان تقول الأم والله أفلان ما جاني من يومين قالوا في مكة صار له يومين أو ثلاثة تقول طيب ما خبرني ما أعطاني أنا أمه ما أعطاني خبرا لأنك مهما كبرتها تراك أنك صغير ترا أنك ولدها واحد بيسافر ياخد دوره في الخارج واحد بيغير سيارته بيت. أنكم مهمون.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 طبيعي يا أخي أنك لابد أن, يعني أن تلاحظ ذلك لذلك أحيانا تجد أنك تتحدث مع مجموعة من الشباب وفي ثلاثين كبار سن يضحكون وكبير السن ساكت ما هي النقطة الضحك يا أخي كيف, كيف استطعت أن تمسك نفسك عن الضحك لكن كده طبيعته يا أخي يشعر بنوع من الكآبه الدائمة وربما ينظر إليكم أنكم تستمتعون بحياتكم وهو فأته وأنا يستمتع في شبابه لأنك كان تعب وفقر وحاجة وما فيه أجهزة ولا في أي, أي شيء كذلك تغيرات اقتصادية مثل أن يكون مثلا أحيل إلى التقاعد مثلا او عدم العمل ما عنده فلوس يحتاج أشياء وخجلان أن يقول أريدها ربما احيانا يحتاج أن يتزوج يعني أحيانا ربما هو وصل عمره في الثمانين وزوجته ماتت مثلا ربما من عشرين سنة أو يريد يبغى يتزوج يا أخي اما يتزوج لان عنده قدره احيانا جسديه واما يريد امراه وانسه ليش الاولاد ما ينتبهون الى مثل هذا مع ابيين بحيث انهم يشعرون معه بأنهم يعني على على هذا الخط اختنا عائشه انا عن التاخر عليك صار لك يمكن 5 دقائق تفضلي عائشه السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضلي بنتي احنا بصراحه هو رعايه الايتام اي هذا انا عدت نشاطات منها الفطورة الجماعي السنه في رمضان ومحاضرات دينيه ورحلات عائشة. ترفيهيه بصراحه طاقة اللي بيعيش المثل مودم جدا واحنا بنحاول قد ما نخفف من حده هذا الالم انت بنتي ع بنتي عندكم جمعيه معينه او شيء احنا فريق تطوعي ما شاء الله فريق تطوعي مجموعه بنات مجموعة كم بنات كم كم عدتكم يا بنتي والله يفوق كعضار الاسيئين تقريباً 30 عضو ما شاء الله وعادة لكن... تقسمون العمل بينكم كمجموعات أيه ما شاء الله عليكم لكم رعاية يا بنتي للمسنات معنا عايشة ولا راحت يا جماعة أقول يا بنتي هل لكم هل رعاية بالمسنات الكبرات في السن سواء في المستشفيات أو في البيوت أو في غيرها والله احنا بنروح للدور ما شاء الله ممتاز فا. كيف تساعدون في إيش؟ فا. طيب ربما الصوت ما هو معنا <تصفيق> <تصفيق> ذكرتني بشي حلو يا أخي إيش اللي يمنع في بعض كبار السن في المستشفيات غاربة ما أحد يعتني بهم تجد إنها عجوز ما زارها أحد يمكن من سنة أحيانا وأنا والله رأيت بعيني يا خمثال هؤلاء تجد أن الشايب أو عجوز أولادها أهمله او ربما ليس له أولاد ولا في أحد يعتني به وبالتالي ليش ما يكون في فعلا الناس متطوعين خميسه جمعة كذا وويكند سبت وأحد مثلا في, في أوروبا مثلا يذهب إلى مثال هؤلاء يحسن إليهم يتحدث معهم يرقيهم رقية شرعية يتلو عليهم قرآن يعطيهم مصحفي يعطي مثلا راديو يسمع منه مثلا قرآن ونحو بحيث أن يا أخي يشعرون هؤلاء أنهم إن لم يأتنا أولادنا فلا يزال أننا يعني في نوع من الأهمية في الحياة لما زرنا دار الضيافة المسنين كان هناك موقف لطيف مع يعني احد المسنين اللي ذكرت لكم قبل قليل نجرني وقال تعال تكلم معي تعال وياي ولا احبه نشاهد جميعا نعم أنت راضي أحد نحن أهلك الحمد لله و... كم عمرك أنت؟ 73 كنت مؤذن بقى... بالأوقات جالة أنت متى أسلمت؟ من 74 من 74 أسلمت؟ لا. كم عمرك لما أسلمت؟ 30 كم... ثلاثي... سنة كان عمرك 30 سنة وين أهلك وجماعتك وعيالك؟ فظل عني كلهم تركوك لما أسلمت؟ لا. الله ما تفرقني سبحانه لكثير عندي ما تفرقني طيب انت لما أسلمت كنت متجوز؟ مسيحية واحد اه تركتك نعم كان عندك اولاد لا ما خلتش. ما خلفتش طيب ما اتجوزت بعدها لا بعد ما, ما تجوز ليش تركتك قالت لك ليش تسأل قلت لها الدين هيك واعطيت هذه قالت هذا طيب وين اخوانك وين أخوان محرج الدين. وين فاضل انا محضر بنت بعدين وين اه فاضني شباب بدك طيب لكن اخوانك ليش تركوك تظنوا عني ليش اسلمت لا اله الا الله انا بدي اهلي بدي اهلي بدي ربي ابد الله سبحانه وتعالى خيره وابقى والحمد لله ان الله تعالى هداك للدين وهداك للتوحيد وهديتك والله الحمد حجيت الله يثبتك اوه <تصفيق> الله يثبتك قال في مكان قصيده قصيده ها عطنا فين ها يابا عطى يابا قال يابا دياله بتكون مفار وين بنواك على عندك قول له انت واجد قاعد معاك فاعك الباروده وخليت نزاع الدودك اخذوه الكم و... الحمد لله <تصفيق> الله يزيك خير ماشاء الله حليك أنت إيش كيف أسلمت؟ من اللي دعاك للإسلام؟ أردام الصدعة سيدنا محمد صلي وسلم كنت أسمع القرآن كنت أخشع يعني أسمع من المقرأ أو من الراجل أو من الترديزيون هناك أحد عند دين قلت له أخبرنا على المحكمة كنت تسمع القرآن وتخشع نعم تحب القرآن نعم الله اكبر وتشعر وب... أن هالكلام حق نعم هو دين حمير هو الدين الحنين بعد سنين مش مطبيقينه بعض المسلمين مش مطبيقينه والله انك صادق بس. بعض الناس لما بيشوف بعض تصرفات المسلمين بيكره الاسلام ما. بيقول شو هالإسلام الاسلام يدعو للصدق وهم بيكذبوا ما. الاسلام يدعو للصدقه وهم ال... هو الدين الحنين هو الدين الحنين يعني <تصفيق> لا ان شاء من قلبك شوف يا عم انت ايش اسمك محمد الياس محمد انت لما حبيت القران شو آه, اه كنت واقف على شيخ ما جميل يعني بالجامع اه ثاني يوم بالاوقاف وقلت مؤذن اذنك اذان الله أكبر الله أكبر الله ان شاء الله انك تكون يوم القيامة من أطول الناس اعناقا من الله, الله يثبت ينور بصيرتك الله ينور بصيرتك. ابد انت اذا كان تركك اخ ولا اخوين كل اللي تشوف هذول اخوان والله خير وابقى الله خير ربي مش ربي اللي لست محللا نفسيا لكن سبحان الله الذي يرى الرجل العم اللي قبل قليل كبير في السن لما قال ترى أنا حافظ قصيدة ترى أنا مؤذن بدك أسمعك أذاني سبحان الله يعني يدلك على أن كبير السن كأنه يريد يقول للناس سرى أنا أنا موجود يا جماعة ترى أنا أستطيع أني أعمل أشياء ترى أنا لست صفرا على الشمال ترى أنا أحفظ قصائد ممكن أسمعكم تبغى ترى صوتي جميل في الأذان و... فلذلك يعني التفاعل معه وإشعاره بالأهمية وأنا ما كنت والله أمثل عليه بالعكس لا والله ما شاء الله حفظه جيد و... وأذانه أيضا صوته جيد ما كنت يعني أعمل تمثيل عليه أنا كنت صادق معه لكن ينبغي أن يشعر جميع المسنين بأهميتهم مع تفضل الله يخليك اه زي ما كنا بنتكلم انه نبغى زي نبغى نفعل دور المسنين في المجتمع اه في نوعين من المسنين عندنا في المجتمع مم. هنا في النوع الأول اللي يقول لك خلاص انا كبرت انا تعبت انا قدمت انا أبل مين يخدمني مين يجي جنبي مين يغارعاني جميل هذا النوع من الناس ممكن نخليه يتفاعل مع المجتمع بطريقه انه مثلا هو هو جالس في البيت في ممكن نعمل زي مراكز توعويه يشتغلوا فيها مسنين يفيدوا الناس اللي منهم بالسن من الخبرات اللي أخذوها مثلا عندك كبير بالسن كان مثلا شغال مهندس يجوا الناس اللي يأخذوا مثلا خبرة في الهندسة يديهم من الخبرات اللي هو عندهم وفي النوع الثاني اللي هو النوع الاكتيف هو النوع اللي يشتغل يبى يروح يبى هذا النوع ممكن نوظفه باعمال تطوعيه ممكن يشتغل فيها ينزل فيها ميدانيا يعني الحين احنا دائما نتكلم الشباب الشباب الشباب الشباب الشباب اكيد الشباب حق ولكن برضه كبار حق احنا ممكن نسوي زي تقابل الاجيال او انه مع بعضها البعض ممكن نسوي حملات تطوعيه بقياده ناس كبار في السن طيب. وناس صغار في السن حلو. حلو. إنه من الاثنين تقابل الأجيال مع بعضهم يتكلم عن بعض يشوفوا ممتاز. خبرات بعض في كمان على ما تذكرها بس مع أحمد أحمد أحيانا كثيرا نحن نتعامل مع شخص كبير في السن نضع في مخيلتنا أن هذا الإنسان ما عنده شيء معلوماته قليلة قد يكون ما هو مواكب للتطورات إلا في الواقع فبالتالي نتعامل معه في نوع من الاستخفاف وكأنه نحن نعرف أكثر منك احنا كذا ما عندك شيء تعطيني فقد يكون فعليا عنده خبرة في الحياة وعنده حكمة وعنده أشياء كثير قد يكون رأيه في النهاية أصوب من رأينا وأكثر عمقا فإحنا لو الواحد استحضر في نفسه هذا المعنى قد يكون في تعامله نوع من التوقير أكثر ونوع من الاحترام أكثر لهذا الشخص صدقت صدقت الله يتزكير بسمع لك بعد الفاصل أن تنت ولدنا أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله كن بينهم كن مثلهم بصمتك الشريعة ولا أحبها الكرام تعاملت مع المسن تعاملا خاصا فمثلا تخفيف العبادات صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب التيمم إذا لم, أن ي... لم يجد من يساعده في الوضوء ولم يستطع أن يتوضى الصلاة في البيت إذا كان لا يستطيع الخروج إلى المسجد الحج عنه كما قالت المرأة الخثعمية يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة يعني النضع على البعير يقع من شدة كبر السن لا يستطيع تمسك أفأ حج عنه؟ قال حج عن أبيك مع أنه حي وموجود لكن لا يستطيع جسمه لا يستطيع أن يحمله إلى الحج لذلك يعني كل هذه الاعتبارات جاءت بها الشريعة نحن عندنا عدة بصمات ممكن نعملها لي يعني ممكن نضعها مع المسنين اولا توعيه المسن بما يحفظ صحته مسن اقول له يا عم تر ما يصلح تاكل لحم كثير يتعبك يا عم لا هذا فيه زيت كذا بحيث اني اوعي بما يحفظ صحته يا عم انت تاخذ دواء للكوليسترول انت تاخذ دواء مسيل للدم لان ترى كبير السن لا بدي اخذ دواء مسيل للدم حتى ما يصاب بجلطات انت تاخذ يا عم هذا الدواء لا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 أنت يا المدرس تكلم عن المسنين في البرامج التلفظائية تكلموا عن المسنين لهم حق يا أخي إنشاء دور لرعايتهم عند فقد العائل انا أعجبني أحد الأخوة في بلجيكا لعله يسمعني الآن كان قد تقدم إلى الحكومة لأجل أن ينشئ دارا للمسنين فقلت له طيب أنت عملك في الدعوة إلى الله والمحاضرات والدروس لش هذا أمر اجتماعي قد يشغلك عن الدعوة والمحاضرات قال يا شيخ المشكلة في كبار سن مسنين ويذهبون إلى دور الدور العاديه وهؤلاء يقدمون لهم الخمر كل يومين ويقدمون لهم لحم الخنزير وهذا المسن يتعب لما كل مره يكون ما ابغى خمر هذا لحم خنزير ما اكل ليش ما طبختوا لحم ضان ليش يقول فأنا هي تعطي اعانه وريد ان انشئ دارا لامثال هؤلاء كذلك يعني انشاء يعني في وسائل المواصلات انشاء اشياء خاصه بالمسنين مقاعد لكبار السن مثلاً أو أيضاً الاتياجات الخاصة هذه اللي يستطيع أن يصعد بالعربية عليها تكليفهم بأعمال لإشعارهم أنهم مهمون يعني نعرف إمام مسجد عنده واحد شايب يتكاسر عن حضوره في المسجد فقال له يا عم إحنا نحتاج واحد يكون هو المسؤول عن مفتاح المسجد يفتح المسجد ويقف له فأنت ما شاء الله عليك يعني نشيط وأمين وكذا يقول و أعطيته المفتاح يقول و أنا معي أربع نسخ غيره للمفتاح نفسه يقول فصار يأتي قبل الأذان وبعد الأذان يعني يحوس على الناس حتى يعني فحرص الحقيقة لإنسان على أن يعطيهم أهميتهم إشعارهم أنهم لهم موجود فيها الحياة هذا أمر مهم كذلك يعني من خلال استشارتهم إشراك المسن يا أخي في المناسبات الاجتماعية عندكم عرص قريبويا الله تروح معي جدي مساك الله بالخير أنت بتنام نبكر الليلة ولا تعال اذهب معي عندنا عرس الليلة يا الله يا عم تعال حقيقة الحرص على هذا هذا أمر مهم أرجع بنقرأ الفيسبوك والمنتدى أيضا منتدى ضع بصمتك اللي في موقعي خلنا اليوم الشباب نشكرهم لكن نعود إلى دار المسنين دقاق ثم نعود إلى الستوديو إن شاء الله وباير كيف حالك السلام عليكم كيف حالك يا عمي والله انتم العافيه الله يحييك كيفك كيف يا عم كيف طيب الله يحفظك يا رب انا زايرك انا مشي على الله مرحبا والله الله يحفظك يا رب كيف حالك ما شاء الله عليك شباب وش اللي جابك عمرك مواليد 1 1 36 ستور ما, ما, ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله الله يحفظ عليك شبابك والله تقريبا 75 76 ما لكن ما شاء الله عليك صحتك جيده الحمد لله يعني انا مريت بعض كبار السن ما ما هو قادر يشيل نفسه ما شاء الله عليك الله يحفظك يا عم كم صار لك هنا حوالي سنتين وشويه طيب عادة اللي يجي يا عم في هالمكان هو اللي يحتاج إلى مثلا الرعاية يحتاج إلى أحد يغسله يغسله بالماء يأسعده في الوضوء يأكله يشربه يعني أنت ما شاء الله عليك في, في, يعني في قوتك وشبابك الحمد لله. الحمد لله هذا فضلنا الرب العالم وين ما, ما عندك عيال ما عندك والله خمسة عيال وبناء ثنتين ما شاء الله خمسة رجال والله رجال الزغيرة عمره فوق ثلاثين سنة هذا صغرهم هذا صغرهم أما صار مع واحد منهم حادث وذبح بجرامة بعت لي فوقي ويقول لي تحتي عندما بقى عندي برات وعندي دار على خط الاستقبار لدي أقول لك يدفعوا لي سبعين وثمانين بعته في ثلاثين فلما أصبحت لا فوقي ولا تحتي وتخلوا عنه ولدك هذا صدم له واحد بالسيارة المهم وانت حتى تخلصه من المشكلة بعت البيت وبعت البرات وبعت عشان تخلص ولادك من المشكلة وخلصتهم والحمد لله دار ظهرهم مع أمهم أمهم فاعات بروسهم شوية وخلصت من الأم ومن الولاد كله والله ما إلي إن قلت الماء على حد طيب أولادك ليش تركوك منت اللي ربيتهم هم صار وتعبت عليهم وتغربت عشان والله والرسول الله ما أمزل عليك لأني إذا لا هيا هدف او لا إشي أو لا إراحة ولا جاي إنو هذا ليحصل والله إذا أنت خطيت معهم إني أخطيت معهم طيب هم يزوروك هنا والله ما واحد بجيني إلا واحد منهم أقول لا استغفر الله معاصرة الزغير هذا اللي عمره 30 سنة هو اللي بجيني بكل شهر مره لس زيارات عادية قال الولادي من أمهم لأني أنا طب من كل الأجاز من أمهم التبقى وكلها يتماعها والدتي والله مشتاق لها كل قاعدة أبعدها ما هم وجامل يعني ولا شاسمي يعني لا شاساني يشغضا مفروحا من بالي أنا عندي البنات سنتين حسن منهم والخمسة بناتك ما في أحد يزورك أنا أجد من أحد مجد فزات مع ناس كويسين بديش أقول إشي ثاني مرة جاءت واحد يصارت السرخ والصيح أنا قلت لها لا تجيني أنا بايزي يوم إن الله يسر لي معي إشي بروح لها خميسة على جمعة هؤلاء من الشركين الموجدين بطلع عليها بقع الخميس على جمعة بنا ذات عندها بطلع من مروحة أنا على هدار كلانا والله هذا حصل لأشي في الخبر ما حصلت من فلوس تجعل تبنيلك في البيت والله, والله بيت عمرت بيت من وين اجيبها 680 و90 في بعته ب30 والله اشتريت براد وتاكسي صغير والله اني سويته والله ليش ما عمرت وبعتها كلها عشان والله كلها عشان زياده فنديق وهو اللي قدام اخوانه يقول ويقول انت جبت لي ذيب من ذيله يعني من نجي ولا قطعة الحديث مكيني في <تصفيق> اليوم نقول لكم أصدر الصبح أن يدعي إذا عيالك خمسة اعتبرني أنا السادس والله العظيم نصيحتي لك يا عم لا تدعو عليهم ادعو لنا الله يصلحهم يمكن يبرون بك حتى لو بعد موتك واحد يجي يحج عنك والثاني يعتمر عنك والثالث يتصدق عنك ويقول في نفسه فاتني اني أبر والدي وهو حي أبره بعد موت لا والله ادعو بصلاحه لا كده سيدة نعتبر هل والله والله الناس الغرب أننا بيشوول بيسرير والله العبد يقول مش لك لا ان شاء الله ابد باذن الله انهم بيسمعون هالرساله وسيرجعون ان شاء الله إلى الخير وانا واثق انهم ان شاء الله تعالى انهم مسلمون وانهم عقلاء وانهم يريدون الخير لا توقعات تكون يا سيو طبعك تخون كيف تتركني وحيد تتركني <تصفيق> في حجر التزيد صار قلبي <تصفيق> من حديد خنت والد كل حنون خنت الحنون كم تعدت ضحكتك كيف ارسم بسمتك فرحتي في فرحتك والجزاء والجزاء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 طبعا صفحة الفيسبوك وصلت الان الى 2200000 ما شاء الحمد لله الاخت ام عمار تقول ام عمار تقول الوالدين لهم حق علينا كما باقي معنا 30 لهم زيك. حق علينا وسنسال يوم القيامة القيامه عن حقوقكم علينا فماذا قدمنا لهم الاخ الاخت ود ابو القاسم تقول لماذا لا نحترم الكريم في حي... في الكبير في حياتنا كما كانوا يحترمونا عطني اقرا من منتدى ضع بصمتك في منتدى ها... في موقع اسمه ضع بصمتك اشكر الاخوه والاخوات القائمين عليه <تصفيق> يمديك تقرأ <تجرع> واحدة <تصفيق> الأخت طيافة الهدد يقول بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود القول أن كبار السن يكون عندهم شعور بالوحدة وضيق الخلق والعصويل كل ذلك ليس بياردتهم لك يمسوا كبار السن فيليت أحسنت. الإبن أو الحفيد يرائي هذه النقطة أحسنت أحسنت أيها الأحبة الكرام أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا جميع صحتنا وأن لا نرد إلى أرض للعمر أشكر لكم تواصلكم اتصالاتكم